وَمَا أُمِر إِلا لِعْبُدُ اللهَّ إِلَّا لِعبُدُ اللهَّه مُخْلِصينَ لَ الدّنَ فُنَفَ وَيقمُ الصَّلَةَ وَيُؤْتُ الزَّكاتَ انَّ اللَّهَ لَا مِنْ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي النَّارِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هم أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات جنات عدل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه